Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lame,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 ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أَجَلَ fa'in, الله وَهُوَ وهو السميع وَمَنْ ومن جاهد ja, يجاهد لنفسه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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولَيَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِن شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 للْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عبدوا الله واتقوه وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم تعلمون تَعْلَمُونَ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف الْخَلْقُ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير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 من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوطا قال لقومه أَكُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا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 وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمَا يُنْزَلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 Inna salata ten heran il-fesha i wal-munkar, wal-adikrullahi akbaru, wal-lahuja lamu metan smarodn. Wal-ad ujadilu, lalkita bi illa willi ti, illa ila, ila, Wła ila huna, wła ila hukumu, wła idun, wła nachnula hu muslimun. Wła kazalika, ila jikalki tab. فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا لا są to osoby, które są إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 أَهُمُ العذاب ولياتينه بغته ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا كل نفس فائقة الموت ثم إلينا ترجعون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ sali, ha, فِيهَا نعم أجر العاملين الذين صَدَرُوا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن jins, من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر sa, walej, ra, xem,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 نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول إن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار لا خيرة الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين